لا يدر فيه ونزل ونمان غير ثاموس نيس دي الكونغ فور صفقت نيسات موشوها الزيداك الدونيس الماذي افتي مثل ثيس هم لاذا تسقمو مذار ااكرة مش شاوار ازاق اقامو مذاري احصلو فسيديو لالا ووال اخطاري حمسيو ميس يا ذي السفسا ينتقوينه فكالت وليت فرنا يا شوارص سديا تشلو وغارول نتاع الناس شغل المدير غلن يالمرارفن الجديد ادري <تصفيق> غدا اجرميتات <أزوم> شحال <تصفيق> الصباح شغل توس دي لوفون دكينو فيروكجان وساره سوما اكنو لذاعجه بور ديسزمير Хаза кънъжай фсус, екъде садар екъде сфус Хаатъгъв зълмър, хаатъгъв вънфъс Ти тъс, чеба, гъде тъмън мус Дъгъв лъбни къдава екъс, чеба Ти тъгъм зълъвър Ти към зълъвър Ти към وليزي حد اذن نلقون فون تمورزن شنواء يتواسلين اياكو دي تمورا ترسويني مقررن سنغر القاعمر دعون زي فاس اونو ادم دو قل قبل او قل داشو كانت اذو كليغي لا خطر جو اخطر مارد قبل او في لاف الجنون باعو جي جدغ نزرر يوزن تقاوسي كانر كيلين دي البان داشو هوتسفول اكار اخذ من انا ساقر اميس قزبار ها گرجی قزبار نشی تام زو ماکلارا اولشاسی تي، يا جمر، بليرج، تزيرم، فايده صاح. هه. هه. فسبو، ها جا سيغيمني. Какъв е гейв? Каурикат суракаймира. Абъе, <пългаве> а какво да си урган? <пългаве> да си урган, <пългаве> Шарлот. А какво да си урган? الحمد لله ارمي حمداكش كما كيمدني راقز بول والهتركو معايا بس انا وكنت زال فاتك الزبول مي غير شحال هي قصه را جواد دي هذا واش صار اذن اش راه راقز بول بو شتي اللي شاريه هاكلك تورم لقدم بلا غير شكون نكد الحراف شرس خل الضي وبوين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 ако смелият е даде, но са нащрек, не е. Канасът му е смал, но хайде, не се бойвай на Еливи. Ей, Еливи, Луакс. Е, Е, не го ли виждаш? Не го ли виждаш? Да, не, не, не. Е, не го не го виждаш. Е, قراءة ثروة اذا شو ما زلت بغمارة الوين السرماء فاقلي لا تخص تروعها اذكيغ تقوشوا اياه بلرج تخص تجلب تزرمت واستحكى ارضا تاكي مارف اشي اشي فو اه اه اه اه هذا الشيخة بالي غيدش قانغوركي بغاكي الزر الشيخة بالي غيرين تقلي وادي البيل اللي اكل سيوره لا مولي داشو ما سعر قدره الساهر بين وراه تملوا اللي بده اطرمول اسيد يغاني وكذا وسخين نا ما زلت في الحبس وليش مشي الا دوسخين ساين ازرب على الحبس الكيان اين سكنت نفسك مليح وبان خرايلس اطرمول اللي قعد يفاضي الحبس ينبغي <تصفيق> عشان يشوفه ها Скъпи, не си ли ли не се дефелят? Не, не говорете, не говорете, не говорете. Е, ти, ай, пути, влява на херих! Освен че ти трябва да ти да е ли царест? Е, е, е, е, اي انا واق انا واق و... انك استهل على حسابي كده سنفك الجهة اني لحار زاقيق وذيو غلى دقار ضن الكاراتير اشري غلى ارجو ارجو ارتو ايو مره ايه يا ساكينا بابو سمح فيي انا اخو نوي اترنم شوية انا شي خويادين نسجد دير لنا قرضن اللي كراتي اسكي هادشي انا ما فراون فغيوليب ما ساجل مكلاي ايي صورنا يقول شويه في حماس فيطات مغريكي غيكونوا شي شوموش ما عرفت المكلين وتروحوا جمع هذا منك يركز على شي غير وترفد اقصبو انا دره هذاك اضع هذا اللي روي فرع عام كتا نلسدنا البقره شارع يا با اسجدين ايه ايه زلامه بفاء اوليد اسقينا عزيز مال الحال ماشي اسقي زمال الحال يثول يامش الزنزامه هو يقول التيمثوني وقفل ايه الاشاره اندمايت تحكيهم هو ди وانا وانا انا انا انا اي يا غدا Козо не там бървай? Ти �а! Ем Iz на всичкит много шип Igни. За придърващо. Въни lo дървам вър rude Closeer 那麼ывай на колец Апчели اوزمه غره دسي دي يا رب زيد يا فوسع اينا اللي ما نيدي جن جن جن شي خبالي اسدي يا حبيبي وني بغون نخسرها فيتنا سير ياخذ من رقاب بجي كان يصير التيم اللي يدير ولا يقوليش هاي الباسن ها الشيء خاص اوه اوه وي اه ارجوك اي خلي سي على التابورت واش صر فرح فم قرع على لاونت قد ما دهيلات تزرع افير فينا تزرع ودي شوادم اني المدينه كذا وين انا Yourny man Wow! What you do? There he is HE well Executive is he? Hey! Yeah! <laughs> <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah. Gayâндхи си ligи бъ jeweто им д отправят descriptите ви League eh че вето odолинах اللوان اي مجدار انتي غلتك تجير شي خبانيه متساسلين ابدي اختيره قرضان نلكرتين والله اوهر جذيع اوفيض ها ها ها ها ها ها кето ешка cage ешк… една си та notяостri на кар favourto те seen ретък купи мето емега 很多 риКС иous го е уродяне, бumer Ольга че яд риаки щякъзбол. Ога да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 Виждърде се към, акърдърде се към! Емик! Емик! Емик! Емик! Към се! Сеги браве се към! Сеги браве! الله يحسبي امسوا ابو بنيتون انتوا من ذا الطرف لا قرض من الكاراتيه تهض شي رزغيله اهل بني يغني ديك Ада, момчета, няма да разчитате на това, че се оставя да се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 وخرب ليا هاد السيرين ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها Let's do it! <laughs> oh get out of it way on the deep root arm. I don't know how I got a drum again. We'll set أه استهراوي شنو قالوا يا لهوي اسمه واصليد شغاب عليه فتر حزني واصني ويون النبا ولكن يضمرك دي ساعه مشكار لكن اللي مري فيها فوق ماشي مري فيهاش دا او ايه اوليدي بارك انا سجي انا اضع الشيخ شوفو هادرزينه وساده شتك واثوه اكيكي حاشو يورب هادرزينه اكوش ازماره نحطه وراءه موسيقى جو وا اش كويلا نالا ا كنويز جالم كاينين واو صرايه تقرات تحتل الكونكو واه شوفي واو واق المليحه فחנוقه ديال بوليش او لا مرويله غتخربو بشي شبال وكي ها ها ها ها ها ها ها ها ايوا صاحبي تياسسن بدير ها؟ اسمح ذي ونهما قصد اكل سير فوق ايه دي سمطيني اه؟ ذا صح ذا مرميدي نمام كي قلع اكون اعجبا ذا مرضات الزيادة ايه يربح؟ ها قللي الزيادة امكي الخامضي وكين اه الشيخ شيفوه لو كنسر ولا غرف لد غلي لما انور تقول دور التراكن دل السعاد شوية ملازوق صافيان اذا كتنين اذا قربان الكاراتين Nezmer ad d-nini Da keččen axiḍankaraki? Ur tettli aqerḍa n Mikaraki alammma dmmaẓda lḥanagi yellan deg y warsni, Mus aqrayaḍyen yellan d daxirisis. Wah ديروا غادي على ورسيسي مي ونكيني على ربع قرو وكنا اللي تدوي غيونا منكشينا وكنا كثار انا عزيز جاتي تضاريني ولا شي دا كانت تضاريني سالي و اللي تضاريني كون فاشي وقت صعوبات اللي بغات يستاريني انسان عطا ماشي وز مي غير ما قرملي ليا مني شنو الى قالت خصك تستغرا الصباح مدي وياك يا ربي يا فوش مدوال ايه كيمرس الحشامه دقيق السنور هذا دخل الخامجي اول حسيدي ما فغاتسيك هذا خام الباب تقريب على الرغورج لانيت تشون نفسي قالك دي سيرفو يلاه وي فطور مرزي يا سي انا لانيت شخشفو اه سمع السلسه اكي رفس شي خانزي يسيك ثاير في مانيس صافي زرد شري الباب الميله الصبابه داكشطو لانيت ناني وين <تصفيق> شافو <عفاق>؟ تلت مليحه يا بوندا ماشي غاب عليك ديغفاره ما معناتف شنو تحت الصباع انا نهدرك اردت ندم الغفش مكي ديغفار تفهمي ميده اي دي فهمه فهمه كلشي شيخو ايو خن هرم الملك الغفار يا يا يا يا سورة داتل. سورة داتل. سورة أنا أم... سورة. حشمت انت مراجعا تورا داتا انا تورا حشم تولا يعني اغلط شي خبع لي ناوض انت سيكد يخضرن داقار ضان الكاراتي ذا الصحي لاوى ياقيم يعني اغلط اديعكو افنشتايد قنفو عي ها <تصفيق> <ميورثا> ها ها ما يلوث اه الدرار افتي ذاك سيكون ساعدة شو سمع لا اسيد انكيني انا اسلو كنادا فضل حاجة كنادا سنسوها سوها في اللي افن نيفو ازاي شويت النيفو انا السعير تورا سيد مية حصلد لطمتو حخص صلي ييد اي ش tir Nam Finish من السورب نذهب اعني انسى بنرتك دعنير هم مكهلان في ذلك انسى اي سلاحى الحافظ عелюه كفان تارى سي دمكن مية حمول لحال اها تن смотр اح اه اي مية جثا استوفان او كيف كيف انكوا ذاينه ايا فوندا انا وانو عليه <تضحك> <تضحك> يا أخو ليش وجلين دقيقة رونيسها الدواشر سنين المرذي خلاه باركات مسخير أه أه هو هيربح اذا شا ترجو شويت هم <تصفيق> سورة كانيت الشيغ أترجم شوية غطر بالمكليقين تشيغة واليمة تهم وسنيو نيرت سورة أه يربح يا شو كيوغن يا شو السعر ضيمة نكذي لعروا حقر الشيخ شو سنتي نغميك نه نكذي نهوار ذاقيق أه أه عايير Есе, къде е узелът? Окей, Джордан, кини ти, че ме заситали, дава да живея тук. Не, е суелът, да ме заситали, дава да живея. Есе, да живея. Есе, ме заситали, дава да живея. Есе, ме да живея. Есе, Ооо. А. А. А. А. А. А. Oi, ai, ei, uau, ai, المتوره غسيعوا النيفو زيرو طومبو على منزله دشرت نيني ودن كيدو من كاز طومبو والسوال ديفيلت خاص في راس بدي غير اشتقي بكثير من الشيخة بالياه كان اعتبش حل دي سقوصي غالكي ثبوته عندي سيهن وعنى كيني اشوكا يثبثني ميز ماذي ميسي في ذناني دوره الصاير اوه ايوه اهو خيئة السخيضيات دي لعنيك مو يسمحه هههه يو قد دير سيالس لا اغذي فرعي لا خدمه على الكونج فو ذا سميض ادعك شبه اه اه اه لا اغمار عيق دوني في ومسا لو كانت جذسس اشتح قرية ولا حرغاس اوك اجانتس اقل اغنعيها اه يربع نسوها علاق خايت مساد الخير والله اللي ما حكي غايد ايش سوره ميلاك عندي في الراس لي راس الشخ شوفوا لي تنظر شكل هكذا هو كولع الناس ب 10 يس لا دانك زاد ادل من بس يا يا اناك مو يسمح سليده مش اذا كان يكواقيه تاع اللعب صراخ صراخ تاع <تصفيق> بالحق زرا بلي واستاهله وكذي لا يرون لا لا لا ما قدرنا نمشي لهم كان أزمرتني ضرص صغب آه يرفع إلاق إلاق ثورة ضروحة سمحي سماح آه رزكا يا حفيفيو آه تكملها ثقصة تكنت الله ضرص أذ... قالك شي سيستعرف أزكف الدرع تجاك لهنا لشو دنيغ أولاش مساعدة دنيغ أولاش يهكا مساوى على خير أه مساوذ اسمعي يا ثاغي السول لا مقصدهك متسكوكي سمعي سمعي زرب اللي ثاكي تا ماشي راه في خامسي وفي هذه التمثليه اللي ما جيت فهمت كان ديص نحشامه الصوره الصوره الجماض لعبو هذا صااد الحق Аз съм маратон, че джилсвият ми си меши на страха да ми е конфитура. Аз съм маратон, че джилсвият ми си меши на страха да ми е конфитура. Аз съм маратон, че زراده الشخاه بالي لا عمر زراغه قرصوي شبنديل كونكفو غلقه وياك و تحفظها ماشي موحال ماشي راهنيه و ترنوا نكسل جهه و ملافن اوا امشي اناي وغرفا بوليش بينو و جثا قرض من جارتي بصح <تصفيق> ولا فريون ولا سم ولا دقمرد تنسي دا اليوم وقلت له كده كني من هو ولا لازم يجيب ويقول و صويله Еурак, азкав, заин унзрала Май лаза са, за бебет сурак Рооха Абонирайте се! Абонирайте се! Абонирайте се! يا الشيخ تقيميكي رحكو صبوري ويوغال اندقى عظاني انكاراتي اوه ترزو ثارق وراي انو الهرد كندر اخوذ الماغ لكنني اوضا يجج هرع فاهم اما اشي تخطي من داكي اه بخير الشيخ يفو اوه لاس حمو يغي ماني اوه mm -hmm. حصلاغو حصلاغو اميش حصلاغو اوه يعني فصل حصلاغو اميش اه, ايه يعني وحدي... ريال... اه... اه... اه... اه... صحيتو اشو حشوي و واه واحد شني وحدك ستارسان جالع يعني تحفظو لعب سنين غلط خدمه جونيرا اهرك في الباليك لا تقرقم تسع سنين الخدمه سنين غرس اذا خا شي دير اختفى سرس الزرقاء بس بغاتك نازي وين وريك وين سي فغرم اوس البونيا هه هه هكلي شي هوا هكني الحارشه يقضي منيك اكلم تصراجو ساي ايي نتايا خذ برجلك نظيتك يقضي منيك اي هو هاد القبايد Uff! Uf! Uff! Uf! U rancho! Uf! Ah! Ah! para Туредей, суриранци, звели, ексимо. Пиерве, ей, едеймар. Орцаку, ей, кина ви куда е? Какво да ме изчете от турелета. Кинети, олимине, ще минеш от турелета. Меца е духаруеда, есе, кинети, рациолав, цилиндри, еземина, акултур, еземина, еземина, еземина, еземина, еземина, еземина, О, 10-10 хула ме сябатя! Е, ме се чарши се гендел, му хруши 10 часа, нали? А, бой, не! Ола, ти е ред, Елин, ти е ли? Елин, اي اي اوه اش حك تسيني ني لقنعني وكن رخيص اي ني دو في ضولك ني واما عادك 50 تسيني لاكش نتا شحال 70 ما ماتكثارو اش قد واه ام كي را نتو تسيني زيدك غوري مش برواجي قلبت زيق اقليذا ويي خادنا نضبط نيل منك فتاه تسيني ادنار <تصفيق> <تصفيق> Ай, а джога да работи си лекар! Ай! Заработи ли, шершифу, вакенеди, сехуй? И заработи ли, че заработи? Лукенталвад, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, إذا لا... شو رشتك يزردك وقفل روح كمبل ماذا يجي كملا اه اه اه كمبلس كمبلس وكاذي فهمتها مساعدة تي ذات ونا يا والدك عروف اللي ناغل قز نحكوه تلاقولا تلاقولا تناطس ما شويتني فاميد حكم افوت رمو انت ذا شيفو ام بعد يزيدك في الاول توران اثندي الحفز اوي كان ذا نلماذا Что ни еналищо мяс, че ее тебе все имеете правило за yelled на Sin Дамис, каково свидет覚е Нието правило, че знаете факата забояваш мそして ововя да се�те на ça kindla им pada egнък 好像 че Шехът за лин и уелес и врихе ръуди се драй и уести дьевки. Супараля, калници и врага, аталмулира зад сити си се рит. Ярото си е уелес и върза в мукста джара. Шехът си е уелес и кинея, а зад си визубурзе сувара и джара. Не шокирайте, Зд right, което сеdfло и въ aldаване повежевте имам! Аз сprof том, видев, доком Mire being родо, Слоное, Somehow завг port various о decentях и о侍 SWITN, Pa искатр أول حناك فوحانون تصدحيون تنحشام فلا سوري رسيزة شفكان اوه لا بارك اسمطل عفاس أذنك إسي يثنتسي قني ثاندو إلي قارق الله يزميرها لربوالو خديس لحنا ثلويس ثلويس لحنا لا لا لا, لا, لا. له��려 أنا أولى في اللي يقول لها هوه خلis من أول عمبي اللي لا اسلمت اذا نرضي الخضار الله الذي نب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 وا واش راك طام بني متشدخا خضر الكراتيه ولا كاريح نوصل ولا تي تهوي يا غليت زهر ولاش زهر زين سنت ديجي ولاش زهر انا الفيدوز دالصال في دي زهر مقال انت راهي تشوفه اس اسبيريريتي جوجي كبار نوال هذه هو فهمه المدي هو لازمنا صح احتمال امكن يجوا زوج سيس Ей, ти беше разголомал. Ел се грижи за теншима стейфа. Лъска си не твоя лифът е свети, а не твоя лифът е свети. Ауе! Ти си да се да съм се ли, да от 강вили Кавишсна. Шел на бях70 каван, общие нещен по additionи гайsource, смирен за what? Т تعи bons т Qual relствената мисточ子 باستن فكا سوزمي زيش ومحشفك اكو دغميك شاكو غارندي زيغلت اني غاسة بربورة نايد فكالجي مايف انايش؟ اميش تصبح كذكري فاسنيس؟ اوه هنشتاقي ايكو ودي في غرد قميه وستجي غشي ماذقوليه الطف اطف ان شاء الله كنا ونتعجب دشاو هنا مش هادا او لا سي دي جو دي وله مكي جاز شوطن جومبو اي واقز بلاقيت فكماروسيتينس شريك <تصفيق> انت داك يوزيني ها الهو لا طزت دو زانيم افك لي زار ضحكون هو كنا تسلي دكارو فلانار سال قيمتك كي كان كوموندر ماستشا سو سكواز هذني غازي تكفو ها <تصفيق> هو مكي مليت قباله وتوالع على ركده قرضان الكارات ويصبروا رايكو تيخر او ارثوان داشو ولش ولاش الشخشوخه الى كانت الناس 200 كيلو وكنتو عطات لا قرض ديال الكراتيه واش شوفوا داشي الحاس اصلا ولا كاينه كتشوفهم طاسبون حارشي ما نكلي الخدمه غادي تشبو واصحابنا زعما موقي في الليل Имзон, осъсъсън е ра? Не се шершефу, нали? Не се шершефу. هذا مكيو تخسر دا شيختي فو <تصفيق> <تصفيق> نكرس قرانو طرمولو وليش كوجد القران اا اسني مكنش غبالي تبع هاد الانتدارت لي نيجي هو اسمي راره ابالي مست اشيرمي قيماد قردان الكاراتي بومضه انا ميه شكون ما تفلوني قراو Пулес! Седни го! Седни за ролък! Ели ми ми се не е заговарял? Мога ли да ме лия? Ашир, а ти музикарай, какво там му? да ти дала أش زمراره أه أصفه مضاره يا نيا غسيد انت وزمرارك وطرمو ويانا ما تشدي زياو <تصفيق> صح ترز لو انا داك الشن مداين الدين مداين كنيف شي خافه على فيلسوف اربع تفهمظ وهو غير فاهمه لا قفل لكراتي ماشي متقيمه هي غار ثراك دينيه قيمها خطرني غساق قليل شي يلما يديني تغلقظ ويتغذر الحال ذا شو كان يكون ويه ما تشيذا فاهمه يتفاهمم تنصت تنصم في الليغ قيمة اخا ترغي الليغ في اللياث دا قديد حامير لا معنى توقي يضيي نو على شفو الشيخان قران انتم وردين الشي نوع زي مراغة تفدلار شو لقاكت سلطيه ولي وتصبرد شوية العز اه اه اعزمي رعقا اين ارث والي في طوات ياو سيميو اهزعك عالقاع بضاقت والي اك خطر عماثم بولو اذن لا فعا ذي اني تواشولت تحصلت اني تفهمغ تفهمغ ازرير I'll do Olumuzu alın. سامان نرنير فرمان آه زردك شيني نترى لعدي بكي خطري جي جيثي قطوزين <تصفيق> دي لقجون تخوزين <تصفيق> داي دونين اه فما راه عمشي بالطوال واخا شحال عليه ومكان نلقي الزيطه عدنت 3 متر في الساعه عليه يمكن يجي اه واش بك كنربي جو ران قال لي يارا اي يديدي تتوز رجز جاي ممكن عادين نسلك دو ماتش خير واه وايه دافير صار صليتي Dagi i yebdaeɣciqaba ɛli yessellma arrac is iḥafeḍ l ذناك تلشيخي اه يربح بارك يمطول اه. مارس خميم ضطا صغر في الكونج فو ماكنا تسوف وظارق وخنيك واتس بروا حاسو كده تقرصم لما انسه لغار اللهم فلاش ذناك يفدي يبولها لك دفاع تاولي ولمن زرع تورا اوفاك تاولي ستحفظو Оо, да уза, у тия ми лазъм. Ма ти знаеш Е ще Ей, не вдух. Ай! Ай! Yeah yeah Man. ما عديد هل تشغل دوره اوه ذاين ذاينه ولاش الابضمينه ولاش تكلو كامير نا عندك سلمذا ذاين دورة سلمذا كادي دورة تشغل ما سيحويه قارباد اتشيت اه اه اين توقفت الدماء فارويضه ايه ايه انا على الرجل أنا والي لا شح الصراجر لم يسرف مثل نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه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 In our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 Hi! Ha! Yeah! شعال <شغلي> الالي يا قصبور والهرض الصح وعراغ هاها هادي قربة بعض يقولنها <يكون> بساق <شبي> ايش بايدر بسح فضايا دي كونك فو بسح فضايا <في ضعر> الاحكارا لاشو كنسا وهم اغضي <عبقى> قيش اوه اسو الكبس لاش <كبس> <ممم>؟ دواجي هندو كان همو الثان هاكرين هاكر ذاكو طرفي ها شو نغم أه شك شفو شكاله لو أسي زمره اه كلا يا طعمو اي كرازندو حذس اه اه اه اه واسي زمره ماسمحه غشت اه اه نكجا لا ام زمازي تنفسس اي زمره كنينة اشموتي اخذي ما اي وكنتو غالمر ذاكي شو او قاذ عفا زمره وتمس خيرها رعا والا ضم كي نيديا رعا ذي دي خمسين سنو سمير نير انك واحدة تغلفان ما سكى واحدة كي تليغ سيضا ينسى اي <تصفيق> الحارس مواصم توم النظر انك ميقلق اومنا ايكيج شهروني مثاره يومي صريع ده شو عفك انتو خطون انتو اتصلوا لي سفي فروني فرطار امك ازي وسع ما تشلي هيك اتو اتصوايفوا نتفف طلع وانا استحرضت اني ثمارا مبدل استدولي. واو يا اوتكو اكيدون تقرونه كشخ شيفت ردتك داين زي زي قصبول شدني من شديني يلا مثليت اتو غوان زقربان Yugad ad yelli а томас A Tom makken ad ttirun. Tanmirt yečč. Smer ma tbaɛd ايش الشمد اخي اميك اخي توالي الا قولي قرنك الوليق ارسي اذا قل لانا تشتواك ازور في مغارا اكا ضريضة وهمة ولاش شي خاب علي لي كاتب لها كملو ششاب شي خاب علي لا مرض كيتهز الدونفس او والله ما يصفى شي دقيقة ايوا لازم نديني نقرض انا الكاراتي يسحس هذاك بوثايروس و خديوه اي هكا كيوي قبل من الطرمول يحملها انا وي قبل لوحشم زنات كونوا حسن وين شوف سير اسك دار السفاسني افرسنا دنيت سفره اكيد حميره شخشفو ا تما كي راه وحدي وحدي اسك غادي واجد السبارتيت كنوسين سفره الدار اش خص الغدا اكينا اكينا مقرره خلاصا داو سون دي بويغ سيتي مليح هاد الشي داونين يا الدلاو انت وراكي ملي مبركن ون واحد نفاهم ماما فرحه مليح يمدني كي كوني كي تطولوني نهد المتحدث ماتقید بعشد عائضا Rio جهانئه فoveaat الشقط نهائه الجدوائر ماذا الخرفة؟ ايه؟ قصبور أنا أريد أن أجد أن يا حميدة قصبور <تصفيق> أسمران خدمة قارك بطن يضني لقاء سوف نقزم الخبرات تحجي ورأينا داين أعين لقاء شديده وبجيري أولاد نكا عيادك سيد. اوماي هيا يا رب بين سياد ساونا ديكشيني غرايت فنتي ماشي نين من كذا هنا استافو هيا خص بولا ميه ها باشيت الناس اه اقصبو عينك تغلو غميانش تقي لحزنها في مانيش هذاشي كيوقع دايرين في النجره اقصبو اينك ويصابه Ах, да е се аддиксат от това. Да се не ти дед. Тико ликс не أخ شكون لي دا خدم مع بويون نّا غير وكن ديفا در زيدان من بغيرة لي ساع مع آ أسيدي مليح أخ شكون لي دا خدم ولاش اه ولاش اشكوري صزتن المكلع سلاق سلاق صافي شربني بخا من غير سبايره و داسنا و هو لقد الشيخي واجمتي ذا خامي وانكين يقول غلط الشيخي اه ذاين يسا دوني ذي فان مطفى انتفاس ناو يموث <تصفيق> رحزي عصف غيثي. امنو اجي ادي ضرقاريج ايو قام صافكي اسا قذيتو صرف اسا قدك او من سنة الحبسة رجال الخفيدة بواري الشيخ ماتش تكزي والا بلدناك يقلع قرضان الكاراتين دايما دا انت قرضيزي يا شو واسمك دي خاطر دايشو تخزي ما احضر ديخ دايشو تخزي ما اهازيع ماليك لاوك اكتبالاته الكاراتين كلا شو تخزي ما الساقات بغيطة جو كنكا أرويح الحيف الفجار فاكولي موقعين دوفا رجلك يا برجالي تزرر باللي مكشي مكيني هذي من البعض دولة شام you have nailed the يا سلفه ماشي كدفعوا سير السير ساني ترى يبو سحار ده قالك يا واه خضوره السجاد يمنس منين والرح ورتصرلك زي زي سكايه طرمور ده المحلف انا المحلف ايه اييه اييه ايش تشيش ايش هي نك لقد احضر الكاراتي اه اه الكيك هه هه هه هلو هين يفيه اغبونده كيكتش تينسس لشميز مرضات خضمه الله ها تفغيت ايه انتوا اه يا غارتو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 تاكشاو اوتقلي قارع ولاكو فيه مارسن زوالو فمش او ليزولاش الفرهان Et c'est un That Derol Tu rets ferogi zwek kin msow bel hah sot Dude. Yeah. لا تتوالي مكزة توالي كمي ازيزان هيا <تصفيق> غوريا تل مرتبة لا قللا <تصفيق> اسم حيي <تصفيق> اسم حييي سمعوا انا كي نتشرف شوفوا اش يا شيخ باش <تصفيق> تشرفوا اوكي اوكي وراقه كذب ما جات درا ناني موتيسي الا غتشرفوا انا Дежето се проз speak. Тиитет! звери? А Jersey ќърно не е тя е меерс. Аксбол. Тя е меерс. Тя е меерс. Шиво! Аши хи хи. Макир мути мути мути. Айаа.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 Everybody is kung your mind becomes fast as lightning although the future is a little bit frightening look out everybody is your mind becomes fast as lightning although the future is a little You can bend, not only do you have to fight, but you have got to win, cause everybody is come to fight. You can bend Not only do you have to fight uh, But you have got to win Because everybody is Come through by day.